الباب الواحد وثلاثمائه باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحه فيه بمشقه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهينا عن التكلف وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفين رواه البخاري